بسم الله الرحمن الرحيم اللي يزني أو يفعل باحشة اللواء أو السحار أو العادة السرية أو يزني ببصرة أو تزني ببصرها أو لسانها أو رجلها أو يدها وذلك عن طريق التليفون أو الانترنت أو الشاتينج ينظر بعينه يزني بعينه إلى أفلام جنسية أو غيره هل لهم عذاب دنيوي؟ وما هو هذا العذاب الدنيوي؟ انظروا لهذه الآيات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 يعذب الله به من تعد على محارمه واعتدى على محارمه سواء بزنا أو لواطنة أو سحاق أو تعد على نفسه بعادة شرية أو مكالمات تليفونية بعد صلاة الظهر دق التليفون السلام عليكم وعليكم السلام وإذا بشاب يبكي شاب يبكي يا أخي أنتظر خل اسمعك قال يا دكتور أنا والله آخر زن وزنية من سبع سنين في بلد عربي مجاور وبعدها تفت وتزوجت وصلح حالي وأموري وقبل ثلاثة أسابيع بدأ يجيني إسهال شديد وعدم شهيه الأكل وينقص وزني ذهبت إلى مستشفى وحللت قالوا لي فيك الأيد خدت عيالي وزوجتي قالوا لي فيهم الأيد, فيهم الأيد. يا دكتور شو سوي يا دكتور شو سوي صحيح ربي يمهل ولا يهمل صحيح, صحيح. وأملي لهم إن كيدي متين روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ولا ظهرت الفاحشه في قوم إلا سلط عليهم المرض. إلا سلط عليهم والإيد طريق الموق